فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتهم حتى إِذَا أثخنتهم فشد الوثاق فإنما من بعد وإنما في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 ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن صر الله يصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسر لهم وأضل أعمالهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَن زُيِّنَ له سوء عمله واتبعوا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِيهَا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 كمن هو خالد في النار وسقوما أنحميما وسقوما أنحميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 عليه من الموت فأولى لهم طاعتهم وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ت توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْ مُلَائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُتَّبِعُوا مَا اسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 كم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والنبيل وأخبركم إن الذين كفروا وصدوا عَن بر الله وشاطر الرسول. وشق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ليضر الله شيئا ليضر الله شيئا وس يحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء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 දrang